وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ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 سون البأس إلا قليلة أشححة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلون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 وَلَمَّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً يا أيها النبي قل لأزواجه إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. فَتَعَالَيْنَا أُمَّتُعْكُنْ وَأَسْرِحْكُنْ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا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 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 وَذَكَرْنَ مَا يُتَسْلَفِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكِي لِكَي يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَي يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ شونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسابا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا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 كل الله وكفّ بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن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 وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليك.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 لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك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 والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم والتقوا الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَاكْتَسَبُوا ما فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيناً يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي ذلک ادنا ان يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما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 ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفو أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا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 رَبَّنَا آتِهِمْ طِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا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 إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا